أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين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 قالك اللهم فاذهب باياتنا انا معكم مستمعون فاتيا فيدعوا فقولا انا رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني سُرَائِلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيَدَوْنَ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَ كَالَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ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 قَالَ فَأْتِ بِهِ إن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَى عَصَا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بيضاء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 قالوا أرجحه خاو وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجميع السحرة يوم معلوم وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُم مُّجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كانوا هم الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لَنُفِذَنَّ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا مِّنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ الْقُمَا أَنْتُمْ فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يعفكون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 إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا يقلبون إن نطمع أي يغفر لنا ربنا خطايانا إن نطمع أي يغفر لنا ربنا خطايانا أولى المؤمنين أوحينا إلى موسى أن أسر بعباده إن كن متبعون فأرسل فذعون في المدائن حاشرين. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جناتون ve künuziun ve mukamm kârim kâzâlik ve örütten ha bani İsrâil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 وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم واذنفت الجنه للمتقين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 وَأُبْرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ Fakıb kıbû fiha hüm walqāūn, fakıb kıbû fiha hüm walqāūn, və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 قال رب إن كَذَّبُون كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتِ الثَّمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وما عَلَيْهِ عليه من أجر إن إِلَّا إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروعين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 ثم دمرنا الآخرين وأنطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنثرين إن في ذلك لآية وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنَّ لَكُمْ رَسُولًا أَمِينًا فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين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 فعلو إنما أنت من المُسَحَّرين. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين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 بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُن لَهُمْ آيَةً أَيَّهُمْ عَلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَأِيلَ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 فيأتيه بغضته وهم لا يشعرون فيقولون هل نحن ضرُون أَفَبِعذابِنَا يَستعجلون أَفَرَأيَتَ إِمَّا تَعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ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 وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع معزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين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 وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم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 ألم تر أنهم في كل وعد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرَ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ